وَنُفِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ وَأَشَّرَقَةِ <تصفيق> الْأَنْفِرِ <تصفيق> <تصفيق> وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو سائفا جاءوا فا فتحت 잇 وقال... vi una kum li på eu mi kum ha ko لنذخأَذج مَ خذَ فيه فَ سمَ الصال المتَكم ب وَوسيق فقالَا الْحَمدُ لِلجِ الذي فَدَ قَنا وَعدَهُ وَأََثَن الأأَرُضَنَ تَ وَُ مِمَ جَد